بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة في تفسير القرآن ضمن القاعدة الثانية والعشرين في مقاصد أمثلة القرآن وذكر. قال ومثل الله الشرك والمشرك بان من اتخذ مع الله الها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضار في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو اوهن البيوت واوهاها فما ازدادت باتخاذه الا ضعفا الى ضعفها كذلك المشرك ما باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا لأن قلبه انقطع عن الله ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله نعم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام في القاعدة الحادية والعشرون من القواعد الحسان وهذه القاعدة, القاعدة الثانية والعشرون من القواعد الحيتان وهي تتعلق بأمثال القرآن الكريم وكان الشيخ رحمه الله بدأ بمقدمة بين فيها أن القرآن تنوعت طرائقه في التعليم وأساليبه في البيان والإضاح وأن من طرائق القرآن وأساليبه العظيمة ضرب الأمثال التي تجعل الأمور المعنوية بمثابة الشيء المحسوس الملموس وضرب المثل نافع غاية النفع في باب التعليم ويفيد المتعلم فائدة عظيمة لأن الأمور العلمية المعنوية التي يتعلمها يراها من خلال المثل أشبه ما تكون شيئا محسوسا ملموسا يراه ويشاهده. ولهذا كانت أمثال القرآن جلها وأكثرها في أمر التوحيد وبيان حقيقته وإضاح حال الموحد وأيضا في التحذير من السرك وبيان حقيقته وبيان حال المشرك من جهة وحال من يتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى من جهة أخرى ولهذا كان حقا على كل مسلم أن يعنى بأمثال القرآن ولا سيما المضروبة لبيان أعظم الأمور وأجلها، الا وهو التوحيد والتحذير من ضده. لا سيما أننا نعيش في زمان عظم فيه الجهل بالتوحيد والجهل بضده، وأصبح يوجد من يمارس أعمالا. منافية للتوحيد كل المنافات ومضادة للإيمان كل المضادة وهو يظنها أنها من الإيمان وكم لبس على أقوام وأقوام على أيدي أئمة الباطل ودعاة الضلال وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين فلبثوا على خلق ليس بالقليلين في هذا الباب العظيم وحرفوهم عن التوحيد والاخلاص لله تبارك وتعالى في العباده ووجهوهم الى الاستغاثه بالمقبورين والالتجاء الى الاموات والاعتماد على من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره ولهذا يرون ويشاهدون عند القبور عاكفين عندها خاشعين باكين متذللين راجين طامعين ينزل الواحد منهم حاجته بصاحب القبر يقف مناجيا مناديا بصاحب القبر الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا فينزل هذا حاجته به ويقول عند القبر مناجيا ما لمن الوذ به سواك يقول ما من به سواك ويقول إن لم تتداركني من الذي يتداركني وإن لم تكن منقذي من الذي ينقذني ثم يبكي خاشعا متذللا وهذه مصيبة هي في الحقيقة أعظم المصائب وكارثة أكبر الكوارث وبلي أكبر البلاية وليس هناك في الذنوب وأنواع الإجرام ما هو أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم فالشركه أظلم الظلم وأكبر الجنايات ومن يشرك بالله سبحانه وتعالى لا تقبل منه طاعة ولا يستفيد من عمل بل يكون شركه بالله محبطا لعمله فقال الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهؤلاء لبس عليهم في هذا الباب تلبيس عجيب إما من خلال أخبار وقصص تخترع فيصرف فيها العوام والجهال عن التوحيد أو من خلال أحاديث تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفترى عليه ويصرف فيها العوام والجهال عن التوحيد أو من خلال تجارب مدعات يدعيها أهل الباطل يقول جرب فلان وجربت فلانه واستفاد فلان واستفادت فلان ثم يقع على ضوء ذلك انحراف إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وانصراف عن التوحيد إلى غير ذلك من الأبواب والأسباب والوسائل التي قادت أناسا كثيرين إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى ولهذا ما أحوجنا وأشد ضرورتنا إلى أن نعنى بكتاب ربنا سبحانه وتعالى الهداية من أرادها فهي في القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى دعك من قصة تخترع أو تجربة تدعى أو حديث يكذب ويفترى ذاك من ذلك كله وعليك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة ترى فيهما التوحيد ترى الإيمان ترى الأمور على وجهه الصحيح بعيدا عن أضاليل أهل الباطل وتزيين أهل الفساد نعم أيها الاخوه ما أحوجنا وأسد ضرورتنا إلى كتاب الله عز وجل لنعقل ما فيه من الحكم والأحكام والمواعظ والأمثال حتى نعيش حياة نسعد بها في الدنيا والآخرة أمثال القرآن جلها كما قدمت في التوحيد الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله وفي التحذير من ضده وتاتيك في القرآن أمثال تلو الأمثال تبين لك هذه الحقيقة وتجلي لك هذا الأمر وكما نقلت عن العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى قال في القرآن ما يزيد على الأربعين مثل في القرآن ما يزيد على الأربعين مثل وجل هذه الأمثال التي في القرآن في بيان التوحيد أو التحذير من ضده والشيخ رحمه الله تعالى نقل مضامين بعض أمثال القرآن مصيرا بذلك إلى الآيات التي جاءت فيها هذه المضامين العظيمة وقد مر معنا في لقاء الامس بعض أمثال القرآن وكان آخر ما أخذنا منها قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ثم ذكر رحمه الله تعالى مثلا آخر من امثال القرآن يبين حال المشرك بالله سبحانه وتعالى وقد جاء, وقد جاء في سورة في القرآن عرفت تلك السورة بما جعله الله سبحانه وتعالى مثلا قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ثم عقب هذه الآية بآية قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وذكرت لكم بالأمس أن بعض السلف كان إذا قرأ مثلا من أمثال القرآن ثم لم يفهمه بكى وقال لست من العالمين لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وهذا مثل عجيب عظيم في بيان حال المشرك ومن يتعلق به يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فكان التشبيه هنا للمشرك بالعنكبوت وللند الذي اتخذ مع الله سبحانه وتعالى يتعلق به المشرك ببيت العنكبوت فالمشرك مثله كمثل العنكبوت والعنكبوت هي معدودة في أضعف الحيوان معدودة في أضعف الحيوان وأشده وهاء وضعفا والبيت الذي تبنيه لنفسها مضرب مثل في الضعف فإذا أريد أن يمثل لأضعف ما يكون في مثله كمثل بيت العنكبوت ولا يقال كما ياتي على أذكين بعض الناس أوها من بيت العنكبوت لأن الله جل وعلا قال وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت فلا يقال أوها من بيت العنكبوت وإنما يقال فيما يضرب له المثل في شدة الضعف والوها يقال مثله كبيت العنكبوت كبيت العنكبوت وبيت العنكبوت هو أوها البيوت بيت متهالك بيت غير متماسك بيت لا قرار له في غاية الضعف ولوها فمن أراد أن ينظر إلى صورة محسوسة وأمر مشاهد ملموس يعرف من خلاله حال المشرك يعرف من خلاله حال المشرك بالله وحال من يتعلق به المشرك بالله سبحانه وتعالى فلينظر إلى العنكبوت وبيته فلينظر إلى العنكبوت وبيتها والعنكبوت موجوده في كثير من البيوت قل لا بيت إلا ويوجد فيه, بيت يوجد فيه العنكبوت وبيتها وهذا شيء مشاهد ومنتشر وموجود راه الناس فمن أراد أن يعرف حال المشرك بالله فلينظر إلى العنكبوت فإنها أشبه ما يكون به وإذا أراد أن ينظر إلى من, ي... من اتخذ نداً مع الله وشريكاً مع الله سبحانه وتعالى فحاله كحال بيت العنكبوت وبيت العنكبوت ماذا تفيد العنكبوت من عدو وقايه من عدو وماذا تفيد, تفيد العنكبوت وقايه من هواء إذا جاء هواء شديد ماذا تفيد... يفيدها بيتها ماذا يفيدها بيتها من عدو أتاها معتديا عليها ماذا يفيدها بيت العنكبوت ماذا يفيدها لو نزل مطر أو سال الماء على البيت لا يفيدها شيء لا يقيها من حر ولا يقي من برد ولا يقي من مرض ولا يقي من مطر ولا يقي من عدو ما استفاد؟ لا بيت العنكبوت هذا حاله أو البيوت أوها البيوت والله جل وعلا جعله للناس أمرا منتشرا في البيوت وموجودا في كثير منها ليروا من خلاله حال المشرك وحال الند الذي يتخذ مع الله ولهذا ما على الإنسان إذا أراد أن يعرف حال المشركين وحال من يتعلقون بهم من دون الله إلا أن ينظر إلى هذه الصوره المحسوسه المساهدة أمامها جعلها الله آية وعبره ينظر إلى العنكبوت فهذا حال المشرك الذي يقول مناجيا غير الله مدد يا فلان اغثني يا فلان الحقني يا فلان ادركني يا فلان أنا عائد بك يا فلان إلى آخر ذلك هذا مثله مثل العنكبوت والذي يتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى حاله مع من اتخذه ندا كحال بيت العنكبوت مع العنكبوت بيت لا يقي حرا ولا يقي بردا ولا يقي من هواء ولا يقي من ماء هذا, هذا شأنه ولهذا الذي يتعلق بغير الله تبارك وتعالى لا يستفيد منه شيئا ولا ينتفع به إلا انهدام دينه هذه الفائدة التي يحصلها لا يستفيد إلا انهدام, توه... انهدام دينه و فحبوط توحيده وبطلان إيمانه هذا الذي يستفيد أما أن يستفيد منه صحة عافية هداية توفيقا سدادا ولدا رزقا مالا إلى آخر ذلك هذا كله لا يمكن أن يستفاد إن كانت العنكبوت تستفيد من بيتها وقاية من حر أو من برد أو من عدو أو من مطر أو غير ذلك فهذا سيستفيد فهذا مثل واضح وعظيم جدا لبيان حال المشرك كل مشرك في التعلق بغير الله أي كان أي كان لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يجعل فيها مع الله تبارك وتعالى شريكا والله جل وعلا أخبر في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم أن من يدعى من دون الله لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا رشدا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا يملك دفعا ولا رفعا ولتدع الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده والايات في هذا المعنى كثيره جدا فهذا مثل عظيم طرقه الله سبحانه وتعالى لحال المشركين بالله ولحال من يتعلق بهم من دون الله تبارك وتعالى قال الشيخ رحمه الله ومثل الله الشرك والمسرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به أن يطلب له أن يطلب لنفسه به عزا يطلب لنفسه به عزا قال يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضر يعني يزعم أنه يحصل منه جلب نفع أو دفع ضر قال في ضعفه مثل حاله في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيته كالعنكبوت اتخذت بيته وهو أوهن البيوت وأوهاها فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها العنكبوت ضعيفة وبيتها ضعيف فلم تزد به بهذا البيت الذي اتخذته إلا ماذا إلا ضعفا إلى ضعفها والمشرك ضعيف فقير محتاج مسكين تتعلق بغير الله فلم يزدد به إلا ضعفا إلى ضعفه وأنه كان رجال من الز يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا لم يزدد المشرك بشركه بالله إلا ضعفا ورهقا لم يحصل فائدة ولم يحصل جلب منفعة ولا دفع مضره وإنما حصل بذلك رهقا وضعفا ووهنا وهذا مثل يطابقه أو هذه حال يطابقها تماما حال العنكبوت وبيتها قال كذلك المشرك ما ازداد وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا لأن قلبه أي قلب المشرك انقطع عن الله لم يصبح متصلا بالله راجيا منه مؤملا عونه انقطع عن الله ومن, ومن انقطع قلبه عن الله له الضعف من كل وجه حله الضعف من كل وجه وهذا المعنى مبين في قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق شيئا وكل إليه ومن وكل إلى شيئا من هذه المخلوقات لم يحصل منها إلا وهنا وضعفا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا قال وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله هذه النتيجة التي يحصلها المشرك ففي الدنيا لا يحصل غنيمة ولا فائدة ولا ربح وفي الآخرة ليس أمامه إلا النار وبئس القرار فعاذنا الله جميعا من ذلك وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضار وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة فرًا عن رق عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه. بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم ليس له انقلاق وتصرف في الخير فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطف فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق نعم ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا مثلين ضربهما الله جل وعلا في القرآن الكريم لبيان ايضا حال الموحد وحال المشرك بالله سبحانه وتعالى وحال من كان متعلقا بالله جل وعلا يرجوه ويعلق حاجته وأمله به وحال من هو متعلق بغير الله جل وعلا لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا ضر فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره ويشير هنا إلى ما جاء في سورة النحل قال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولا يستطيعون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 فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكى لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فهذان مثلا ضربهما الله تل وعلا في هاتين الايتين وهما مثلان يدوران على بيان التوحيد والشرك وبيان مكانه التوحيد وفضله والتحذير من من الشرك وبيان فساد أهله وما هم عليه من ضيعة وفساد و التفسير ولعلماء التفسير في هذه الآية والمراد بها قولان مشهوران عن الصحابة ومن اتبعهما ومن اتبعهم باحسان القول الأول جاء عن مجاهد رحمه الله وغيره أنه قال هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى للحق يا الله جل وعلا والقول الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال هذا مثل مضروب ضربه الله للمؤمن والكافر مضروب للمؤمن والكافر ونقل القولين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اعلام الموقعين وقال القول الاشبه أي قول مجاهد رحمه الله القول الأول أشبه بالمراد فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب وأعظم في, في إقامة الحجة وايضا أقوى كما قال مناسبة للسياق في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون القول الأول وهو قول مجاهد رحمه الله أن هذين المثلين ضربهما الله جل وعلا لنفسه ضربهما لنفسه ولمن اتخذ ندا ولمن اتخذ ندا مع الله جل وعلا مثلا ضربه الله لنفسه ولمن اتخذ ندا مع الله جل وعلا في الآية الاولى قال جل وعلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق سرا وجهرا هل يستوون يعني هذا مثل امام الناس تاملوا في رجلين تاملوا في في رجلين احدهما عبد مملوك لا يملك نفسه فنفسه مملوكه لغيره لا يملك نفسه نفسه مملوكة لغيره فضلا أن يملك شيئا لغيره عبد مملوك هو لا يملك لنفسه منافعه ليست لنفسه منافعه ملك لغيره هو عبد مملوك وفي الوقت نفسه لا يقدر على شيء. هو عبد مملوك منافعه وهو نفسه ملك لغيره و في الوقت نفسه لا يقدر على شيء هذه هذا حال رجل ورجل آخر اعطاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه برفق حسن فهو ينفق سرا وجهرا هل يسوي الناس بين هذين الرجلين عندما يعرض تعرض هاتان الصورتان على الناس ويقال هل تسوون بين هاتين الصورتين وهي في مخلوقات لله سبحانه وتعالى الأول مخلوق والثاني مخلوق لله جل وعلا هل يسوى بين هاتين الصورتين يقولون ما نسوى بينهم فكن شاسع بينهما فيقال إذا كان لا يسوى بين هاتين الصورتين بين مخلوقين والناس لا يسوون بينهما فكيف يسوى بين خالق ومخلوق كيف يسوى الصنم الذي لا يملك لنفسه شيئا صظلا عن أن يملك غيره ان أن يملكه لغيره كيف يسوى بالله تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض وكان من عجيب أمر المشركين أنهم إذا لبوا لأداء الحج وكانوا يحجون البيت إذا لبوا قالوا في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك يعتقدون أن الصنم مملوك لله مملوك لله تبارك وتعالى طوع تدبير الله وتسيره سبحانه وتعالى هكذا يعتقدون ومع ذلك جعلوه ندا لله تبارك وتعالى وشريكا مع الله يسألونه ما لا يسأل إلا من الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله ويعلقون به من الحاجات والطلبات ما لا يرجى إلا من الله سبحانه وتعالى إذن هذا المثل الأول ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه وللوثن الذي اتخذ من دون الله تبارك وتعالى والسيعة الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه آية في كتابه التفسير مشى على فيها على قول مجاهد رحمه الله وهنا فيما قرر هنا في هذا الكتاب مشع على قول ابن عباس والآية تحتمل القولين لكن الأشبه كما قال ابن القيم رحمه الله هو القول الأول قول مجاهد والأقرب لدلالة الآية والقول الثاني الذي هو قول ابن عباس يعد من لوازم هذا المعنى ومن موجباته ليس هو معنى الآية وإنما هو من لوازم معنى هذه الآية ولهذا قال الشيخ رحمه الله وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر وذفع الضرر وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط المستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حرا عن ذلك المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من وجوه بخلاف المشرك. فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم ليس له انطلاق وتصرف في الخير والآية الثانية فيها هذا المعنى قال وضرب الله مثلا رجلين رجلين أحدهما أبكم والأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يسمع تأمل الصورة واضحة من المهم بالضروري أن تفهم هذا المثل قال أحدهما أبكم أبكم الأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يسمع عبد أبكم لا يتكلم ولا يسمع هذا أمر الأمر الثاني شل على مولاه عبء على مولاه وحمل ثقيل يعني مولاه هو القائم عليه مولاه هو القائم عليه لا ينتفع به وإذا أراد أن ينتفع به وجهه إلى شيء لم يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير فعبد بهذه الصفة أبكم لا يسمع ولا يتكلم وعبء على مولاه حمل ثقيل على مولاه وأينما وجهه مولاه في حاجة لم يأته بخير هل يسوي الناس بين هذا العبد وبين آخر وصفه الله جل وعلا بقوله ومن هو هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم هل يستوي هذا وذا؟ الجواب لا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الجواب لا فإذا قيل نعم الجواب لا لا يستوون يقال كيف يسوى بين صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يمنع ولا يملك شيئا لا ضرا ولا منعا ولا عطاء ولا دفعا كيف يسوى صنم بالله تبارك وتعالى وقد قال الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم فكيف يسوى بين هذا وهذا فهذه صورة ومثال يشاهده الناس ويرونه يوضح لهم حال من يتعلق بغير الله تبارك وتعالى نعم ثم في تمام هذا السياق ايضا اشار رحمه الله تعالى الى مثل اخر لحال المشرك المتعلق بغير الله قال فمثله ايضا مثل المشرك ايضا كالذي خر من السماء مثل المشرك كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق وهذا في سوره الحج في قوله تعالى حنفاء لله غير مسركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان وهذا المثل يوضح لنا في هذه الآية يوضح لنا أن التوحيد مثله مثل السماء التوحيد مثله مثل السماء التوحيد له العلو والرفعه والمشرك الناقض للتوحيد مثله كمثل الذي خر من السماء مثله كمثل الذي خر من السماء يعني كمثل الذي سقط من اعلى من ارتفاع عالم ثم ينظر الى حاله وهو يهوي من المكان العالي الرفيع إلى الأرض هو لا يخلو من حالات إما أن تخطفه الطير أو تهوي به الرياح في مكان سحيق ويذهب أشلاء فهذه هذه حال أو صورة ومثل يوضح حال المشرك بالله سبحانه وتعالى وأن مثله كمثل الذي خر من السماء وهذا يوضح أن الشرك بالله سبحانه وتعالى سقوط إلى أسفل الدركات وإلى أنزل المنازل والعياذ بالله فهذه الصوره توضح حال المشرك بالله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه توضح حال, حال الموحد بالله الموحد لله جل وعلا وأنه حال العالي الرفيع البعيد عن حقير الأمور وستفسافها ورذيلها لأنه في رفعة التوحيد وسمو الإيمان وفضيلة الإخلاص وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه فكيف ببعضهم فكيف بفرد من مليارات من مليات الألوف منه وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده فهل فوق هذا الضعف ضعف وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء وهو مع هذا الغرور وهذا الوهم والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهات لا. ثم ذكر. رحمه الله تعالى مثلا آخر بين الله سبحانه وتعالى به بين فيه تبارك وتعالى حال المشرك وحال ايضا الوثن الذي اتخذ ندا مع الله سبحانه وتعالى ونادى جل وعلا الناس ودعاهم إلى سماع المثل قال جل وعلا في اواخر سوره الحج يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له رب العالمين جل وعلا يقول استمعوا الله جل وعلا يقول استمعوا له أمر من الله لسماع هذا المثل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له قال أهل العلم النداء هنا للناس عموما المؤمن والكاثر المؤمن ينادى لسماع هذا المثل ليزداد بمعرفته هذا المثل تمسكا بالتوحيد وبعدا عن الشرك ونفورا من الشرك بالله وايضا المشرك يدعى لسماع هذا المثل ليعرف من خلاله الحال البئيسة التي يعيشها والحال الوضيعه التي يعيشها في شركه بالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أي المشركين بالله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعون لن يخلقوا ذبابا والذباب معروف أنه من أخس الحيوان وأحقره وأدفهه حيوان حقير وتافه ويقول جل وعلا لو اجتمعوا كل من يدعون من دون الله في الأولين والآخرين لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا واحدا لم يستطيعوا ذلك ضرب مثل فاستمعوا ل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ل وأمر آخر أقل من هذا وليس باستطاعتهم فعله وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه هذا أيضا يبين ضعف هذه التي تدعى من دون الله إن يسلبهم الدباب شيئا لا يستنقذوه منه قال أهل التفسير لو جاء الدباب ووقع على من يدعى من دون الله وأخذ شيئا مما عليه من طيب أو قطعة من ورد أو شيء من ذلك وطار وذهب وخرج مع النافذة إن يسلبهم الدباب شيئا لا يستنقذوه منه لا يستنقذوه منه وهنا أشير أن الأمثال التي ضربت في القرآن الكريم ضربت في أشياء واضحة للناس يرونها. المثل هنا مضروب في شيء واضح ليس مضروبا لامر سيكتشف في هذا القرن ليس مضروبا لأمر سيكتشف في هذا القرن وإنما مضروب لشيء واضح للناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن التابعين وأتباع التابعين فهو مثل مضروف شيء واضح وهو أن الدباب لو جاء وأخذ شيئا من على الصنم وطار به لا يستطيع الصنم أن يستنقله من هذا شيء واضح فالآية لا, لا تعلق لها بالاستكشافات الآن يقول مثلا ان الذباب إذا وضع في فمه شيئا استحال وتغير من مادة إلى مادة أخرى فالآية المثل مضروف فيها في شيء يعرفه الناس في ذلك الزمان لا في أمر سيكتشف ويخترع فيما بعد ولهذا نقول الصحابة ومن اتبعهم باحسان استوعبوا هذا المثل وسمعوه دون حاجة إلى هذا الذي استكشف صح أو لم يصح الله أعلم به فالمثل واضح و ونحن مطالبون بفهمه على ضوء هذا الأمر الذي عرفه الأولون وفهموا الايه من خلاله يس يسلبهم الدباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني لا يستطيعون تخليصوا من إذا فر به وذهب ضعف الطالب والمطلوب من هو الطالب ومن المطلوب في الطالب الصنم والمطلوب الدباب يعني إذا ذهب الدباب بشيء من على الصنم وأراده الصنم ما يستطيع فالصنم ضعيف والدباب ضعيف ضعف الطالب والمطلوب وقيل المراد بالطالب الدباب والمطلوب الصنم يعني الدباب يطلب ما على الصنم من حاجة لياخذها والصنم هو المطلوب ولا يستطيع رده إلى هذا وقيل الطالب الذي يطلب من الصنم والمطلوب هو الصنم الطالب الشخص الذي يلجأ إلى الصنم طالبا منه والمطلوب هو الصنم قال ابن القيم والآية تحتمل هذا كله الآية في قوله ضعف الطالب والمطلوب تحتمل هذا كله ثم هؤلاء الذين تعلقوا بهذه الأصنام حقيقة أمرهم كما قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وفي آية أخرى قال وما قدر, ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون نعم سبحانه وتعالى عما يشركون يتعلق هؤلاء بحجر ويتعلق هؤلاء بقبة ويتعلقون بشجرة هل هؤلاء قدر الله حق قدره الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس شراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا لكن حال المشركين والعياذ بالله لا يعلقون قلوبهم ورجاءهم بمن هذا شأنه سبحانه وتعالى وإنما يتعلقون بأشياء أحجار قباب أضرحة إلى غير ذلك ينزلون بها الحاجات فضعف هؤلاء وضعف أيضا من يطلبون من وهؤلاء ما عرفوا ربهم سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز فهذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان حال المشرك ومن اراد ان يعرف حال المشرك فلينظر مره الى العنكبوت ولينظر مره الى الدباب من اراد ان يعرف حال المشرك بالله الذي يتعلق بغير الله فلينظر مره إلى العنكبوت ولينظر مرة إلى الدباب وهي من أخص الحيوان وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات الخصيصة مثلا لهذا العمل الخصيص الذي هو أخص الأعمال وأحقر الأعمال وأشنع الأعمال وأفضل الأعمال وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى وليس في الباطل ما هو أبطل من الشرك بالله عز وجل ثم قال رحمه الله وهذا الوهن وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة العبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه وأما الموحد فإنه خالص لربه لا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلا هو وقد اطمأن قلبه والسراح وعلم أنه على الدين الحق وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثل قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون هذا مثل للشرك والتوحيد وللمسرك والموحيد والشيخ رحمه الله تعالى بين هذه الآية هنا بقوله رحمه الله وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة يعني من كان على هذا الوهن والضعف والمشرك بالله منقسم بين عدة آلهة آلهة عديدة قلبه مشتت بينها أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار قال كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين يعني حال المشرك مع الآلهة كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من ارضاء أحدهما لا يتمكن من ارضاء أحدهم دون الآخر فهو معهم في شر دائم وشقائم متراكم. هذا حال المشرك مشتت القلب وضياع المشرك بين من يتعلق بهم هو ضياع في أودية كبيرة بين وادي تعلقه بالصنم أو الوثن أو القبه أو الضريح وبين أيضا ضياع تعلقه بالسدنة الذين حول القبور كل يوجهه إلى طريق وما أعظم, وما أعظم الضياع الذي يعيشه المقابرية المتعلقين بالقبور وألا متعلقين بالسدنة الذين, الذين عند القبور أكلت أموال الناس بالباطل ما أكثر ما يكون التشتت والضياع والتشرد والتمزق الذي يعاني منه من يتعلق بغير الله تبارك وتعالى من غير أن يحصل طائل أو ينال نتيجة قال فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. فرق بين هذا وبين الموحد. قال وأما الموحد فإنه أخ فإنه خالص لربه. الموحد خالص لربه. قلبه مجتمع ليس مشتت. قلبه مجتمع ليس مشتتا. بل قلبه خالص لربه. ليس في قلبه رجاء إلا من الله ليس في قلبه خوف إلا من الله ليس فيه طلب إلا من الله ليس فيه أمل إلا من الله فكل ما في قلبه تعلق بالله ورجاء من الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرزون رحمته ويخافون عذابه فهذه حال الموح قلبه خالص لله تبارك وتعالى قال وأما الموحد فإنه خالص لربه لا يعبد إلاه ولا يرجو ويخشى إلاه وقد اطمأن قلبه والسراح وعلم أنه على الدين الحق وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية أو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيبة منها أي مع توحيده وإخلاصه لله تبارك وتعالى وهنا أشير إلى كلام عظيم جدا للإمام العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اعلام الموقعين حيث عقد هناك فصلا نافعا ماتعا مفيدا في عرض أمثال القرآن وجاء بأمثال القرآن وشرحها شرحاً ليس مطولا جمعها في مكان واحد في كتابه علام الموقعين وشرحها شرحا ليس مطولا وهو مفيد فائدة عظيمة جدا لطالب العلم ومن الأمثال التي شرحها رحمه الله تعالى مثلا أو ثلاثة أمثل عظيمة ختم الله جل وعلا بها سورة التحريم وهي بيان أن المشرك بالله تبارك وتعالى إن مات على شركه لا تنفعه وصلة قرابه سواء كانت القرابة زوجية أو بنوة أو أبوة لا تنفعه وصلة قرابه إذا كان مشركا بالله سبحانه وتعالى والموحد لا يضره الحال ما دام أنه موحدا مخلصا لله جل وعلا وكلام ابن في الأمثال كلها نفيس للغاية لكنني أحببت أن نقرأ كلامه ونسمع كلامه في توضيح هذا المثل بما فيه من فائدة كبيرة من جهة وأيضا يكون مثالا لنا مسوقا لقراءة الأمثال أو شرحه للأمثال الأخرى في كتابه اعلام الموقين. قال رحمه الله تعالى فصل ومنها قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امراه فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت خرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال مثل للكفار ومثلين للمؤمنين فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين لوط ونوح ومرأتيهما. فلما لم يغنيا عنهما من الله شيئا قيل النار مع الداخلين قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال فالاتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية ولم يغن نوح عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولوط عن امراتيهما من الله شيئا قال الله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وقال واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حقّ وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة وهذا كله تكذيب المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من طرافة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة أو يجيرهم من عذاب الله أو هو يشفع لهم عند الله وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم. وهو الشرك الذي لا يغفره الله وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم قال فصل وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهم امرأة فرعون ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إلى فارقه في كفره وعمله فمعصية الغير لا تضر المؤمن لا المؤمن المطيع شيئا في الآخرة وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل تحل بأهل الأرض إذا أضاع أمر الله فتأتي عامه فلم يضر امراه فرعون اتصالها به وهو من أذفل الكافرين ولم ينفع امراه نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين المثل الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر فذكر ثلاثة أصناف من النساء المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر والمرأة العزب التي لا وصله بينها وبين أحد فالاولى لا تنفعها وصلتها وسببها والثانية لا تضرها وصلتها وسببها والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئا ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تظاهرهن عليه وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ويلدن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم ينفع امرأة نوح ولوط لاتصالهما بهما ولهذا إنما ضرب في إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة قال يحب السلام ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة ثم ضرب لهم المثل الثاني يحذرهما على التبسك بالطاعة وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار آخر وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذب أعداء, أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه مع كونها الصديقه الكبرى المصطفاة على نساء العالمين فلا يضر الرجل الصالح فدح الفجار والفساق فيه وبهذا تقلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإسر وتوقين نفسها على ما قال فيها الكاذبون ان كانت قبلها كما في ذكر التمثيل بمرأة روح الولوط كما في ذكر التمثيل بمرأة روح الولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتضمنت هذه الأمثال التحريض لهن والتقويم والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسجية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون قالوا فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقياس والجمع والفرق عودا إلى المثل الذي هو قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت شرط إلى أن العنكبوت موجود في غالب البيوت وفي كثير منه وأن هذه صورة حية أو أمر مشاهد أمام الناس يعون من خلاله حال المسجد وأزيد أقول غالبا الأماكن التي يقصدها من يتعلق بغير الله من أضرحة أو غيرها غالبا لا تخلو في سقوفها أو في أركانها من بيوت العنكبوت لا تخلو من بيوت العنكبوت تلك الأماكن التي يقصدونها في الغالب لا تخلو من بيوت العنكبوت ولهذا ليس من يذهب إلى تلك الأماكن ليطلب حاجته من مقبورين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ليس هو راسه رأسه إلى السقف حيث يوجد بيت العنكبوت أو إلى الركن والزاوية حيث يوجد بيت العنكبوت لينظر من خلاله إلى حاله وحال من يتعلق به ليعيى حقيقة الأمر ويعود تائبا إلى الله سبحانه وتعالى إن كتب الله عز وجل له الهداية وعقل عن الله هذا المثل العظيم الذي ضربه الله جل وعلا في القرآن الكريم لبيان حال المشرك وحال من يتعلق به من دون الله جل وعلا نسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الهدى وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدنا من أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفره تبارك وتعالى لما لا نعلم ونعود به تبارك وتعالى من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسيء الاخلاق وأن يهدينا إليه تبارك وتعالى صراطا مستقيما. وقبل أن ننبه قبل نختم أحب أن ننبه وسير إلى أنه في بداية الصيف أعلنت عن مسابقة علمية بحثية في كتاب الأدب المفرد. للإمام البخاري رحمه الله تعالى ووضعت شيئا من الضوابط لتلك المسابقة وكان عنوان المسابقة جمع الأحاديث المتعلقة بسرعة استجابة الصحابة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جمعها ودراستها ووضع لتلك المسابقة بعض الضوابط وكان آخر موعد لتسليم الأبحاث في الخامس عشر من شهر رمضان وعدد من الإخوة والأخوات طلاب العلم شاركوا مشاركات جيدة في كتابة هذه البحوث ولا شك أن أيضا آخرين شاركوا ولكن لم يتيسر لهم تسليم البحوث وآخرين لم يشاركوا لكنهم قلبوا الكتاب واستفادوا من هذا الباب وهو باب سوعه استجابة الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو باب عظيم من أبواب العلم والخير وتحريك الهمم بالنشاط والجد في طاعة الله والاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فرز الأبحاث وحالة لها إلى بعض المحكمين من طلاب العلم حلثوا إلى ثلاثة محكمين كالعادة في المسابقة التي تقدم سنويا فكانت النتيجة لأن ذكرت أنه سيكون هناك هناك ثلاثة من الباحثين سيكونون هم الفائزين بهذه المسابقة وكل له مكافأة مالية من أحد الأفاضل جزاه الله خيرا وجعلها في ميزان حسناته ورفعة في درجاته والآن أعلن أسماء الفائزين الثلاثة الأول هو الأخ حمزة بن سعد الجزائري الثاني هو الأخ رياض بن محمد الجزائري الثالث هو الأخ موسى الهلالي اليمني وهؤلاء يراجعون الأخ عبد الحكيم للسلامة المكافة المخصصة لهم وجميع المتسابقين أيضا يراجعون الأفحاد الحكيم لاستلام أبحاثهم ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم على رسوله